شخص يتمتع بحسن الخلق ويحفظ القرآن الكريم كاملا وتخرج في إحدى كليات الأزهر الشريف ثم أصيب في حادثة فقطعت يده وتقدم لي أمنا في الصلاة صلاة العشاء فمنعه بعض المصلين وقالوا إنه لا يجوز إمامته فما حكم الدين في هذا الصلاة خلف إمام مقطوع اليدين صحيحة وإن كانت مكروهة إذا وجد غيره جاء في تفسير القرطبي ما نصه، ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرض والاشل والأقطع والخصي والعبد إذا كان كل واحد منهم عالما بالصلاة وقال ابن وهد لا أرى أن يأم الأقطع والاشل لأنه ناقص عن درجة الكمال وكرهت إمامته لأجل النقص وخالفه جمهور أصحابه وهو الصحيح لأنه عضو لا يمنع فقده فرضا من فروض الصلاة فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يأم يا الناس وهو اعمى وكذلك الأعرج والأقطع والأسل والخصي قياسا ونظرا وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال في الاعمى وما حاجتهم اليه وكان ابن عباس وعتبان ابن مالك يأماني يا وكلاهما اعمى وعليه عامة العلماء والله أعلم